لاهي رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وفي الدرس الخامس وفي قراءة في تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله وهي قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى قال تعالى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى, إلى, إلى ربك فتخشى إلى أن تزكى إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى قال المؤلف رحمه الله يخبر تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم عن عبده ورسوله موسى عليه السلام أنه ابتعته إلى فرعون وأيده بالمعجزات ومع هذا استمر على كفره وتغيانه حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر وكذلك عاقبة من خالفك وكذب بما جئت به ولهذا قال في آخر القصة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال الله تعالى هل أتاك حديث موسى قال شيخنا سلمه الله وحفظه هذا تشويق لمعرفة قصة موسى عليه السلام نعم وانبه بالنسبة للنساء اللي معنا بالأسفل للأخوات أرجو عدم الكلام أثناء الدرس والاهتمام بعدم الإزعاج النساء اللي أسفل في مصل النساء أو مسجد النساء أرجو عدم الكلام أثناء الدرس وكذلك الأخوات طالبات العلم ينبهنا النساء في صلاة الجمعة انه لا يصح الكلام اثناء الخطبه النساء الاخوات بارك الله فيهن اللي معنا في الدرس الان ينبهن باقي النساء من العاميات في صلاه الجمعه الا يتكلم احد من النساء لأن الإنسان إذا تكلم اثناء الخطبه من غير حاجه تبطل جمعته قال صلى الله عليه وسلم اذا قال الانسان لاخيه الصه فقد لغى ومن لغى فلا جمعه له لا تصح جمعته ومن لغى فلا جمعه له فلا صح الكلام اثناء الخطبه الا لمصلحه الخطبه او لامر عام يخص المسلمين يعني اذا كان اجل مصلحه الخطبه كان يخطئ الخطيب في ايه يجوز رده عند بعض العلماء بل يتنازع العلماء في الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام يعني مذهب الشيخ الالباني رحمه الله انه اذا ذكر الخطيب النبي عليه السلام في الخطبه انه لا يصلي عليه لماذا؟ لأن الأول مروف من المنكر أوجب من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك من قال لأخيه الصه يعني اسكت لا تتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له ولكن المختار الذي أكثر علمائنا أنه يجوز الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لكن ثوق الخلاف هنا لبيان أنه لا كلام أثناء الخطبة لا كلام أثناء الخطبة إلا للخطيب الذي غير الخطيب يستمع يستمع للخطبه حتى يستفيد نعم ونبه النساء يعني هذا المسجد لكنا يهتم النساء بنظافة المسجد وتطيب المسجد والحرص على المسجد لأن لا يوجد أحد ينظف المسجد إلا النساء بالنسبة المسجد الخاص بالنساء اهتمام بالنظافة والروائح الطيبة في المسجد و ويعني الاهتمام ب... لان هذا مسجد هذا مسجد كنا ايتها النساء ايها السلفيات لابد ان يكون مسجد النساء اكثر نظافه من مسجد الرجال هذا الاصل ولا الرجال اكثر نظافه يعني ما هو معقول ان يكون مسجد الرجال نظيفا ومسجد النساء ليس نظيفا لا لا يصلح هذا والنبي صلى الله عليه وسلم ماتت المراه السوداء وخير رجل اسود الذي يقوم من المسجد ودفنه الصحابه وكان النبي صلى الله عليه وسلم نام نومه القيلوله فلما استيقظ قال اين فلان او فلانه قالوا مات ودفناه يعني كرهنا ان نوقظك كان هذا رجل فقير يكنس المسجد ويقوم المسجد قال الا اذنتموني الا اذنتموني لماذا لا تخبروني ايقظوني لاصلي عليه او عليها وذهب فصلى على قبره او قبرها صلاه طويله حتى تمنى الراوي انه مكانه من شدة على عليه في الدعاء حتى القذاة لو رفع الإنسان شيئا مثل هذه القشه من المسجد له بذلك أجر لا يكون تنظيف المسجد خاص بالاخ المسؤول عن نظافه المسجد لا الذي يجد. يجد شيئا ليس نظيفا في المسجد يلتقطه أي شيء التقطه لك بذلك صدقة ولك بذلك أجر إن شاء الله إنسان يحرص على مثل هذه الأمور الطيبة نعم <تصفيق> والحمد لله نحن نقول هذا لأن المسجد غير نظيف الحمد لله مسجدنا لله الحمد متميز في كل مركز بذل بنظافته ولله الحمد والمنه نعم فقوله هل أتاك حديث موسى أي هل سمعت بخبره اذ ناداه ربه أي كلمه نداء أي كلمه نداء هذا فيه إثبات صفة الكلام وانه وأنه بصوت وحرف وهذا فيه الرد على من الاشاعره والكلابيه والماتروديه ادل على ان الكلام بصوت وحلان النداء شيء يسمع وشيء ينطق يتكلم به وليس معنى قائما بالنفس ولا كلاما نفسانيا كما يقول الاشاعره نعم اي كلمه نداء والحافظ ابن كثير على طريقة السلف في الصفات الحمد لله سلم تفسيره من أي تأويل لأي صفة وما يظنه بعض الجهال من أن الحافظ أول في صفة الساق فهذا من فرط الجهل حينما يسخ ابن كثير أثر ابن عباس يوم يكشف عن ساق عن أمر عظيم تقول كشفت الحرب عن ساقها يعني عن أمر عظيم فيها ليس معنى هذا أنه يتأول لأنه ساق قبله مباشرة أو بعده قول النبي صلى الله عليه وسلم يكشف ربنا تبارك وتعالى عن ساقه ولا شك أن ساق الله عظيمة أم غير عظيمة لا شك أنها عظيمة نعم بالوادي المقدس أي المطهر طوى وهو اسم الوادي على الصحيح كما تقدم في سورة طه فقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى أي تشبر وتمرد وعتى فقل هل لك إلى أن تزكى أي قل, قل له هل لك أن تجيب إلى طريقة ومسلك تزكى به أي تسلم وتطيع تسلم أي تسلم وتطيع وأهديك إلى ربك أي أدلك على عبادة ربك على ولا إلى أدلك إلى عبادة ربك نعم فالهداية هنا هداية العامه ولا الخاصه العامه التي هي بمعنى الدلاله والارشاد وهناك الهدايه الدلاله والارشاد وهناك هدايه خاصه وهي خاصة وهي هدايه توفيق القلب لعلم الحق والعمل به نعم واهديك الى ربك اي ومن علامتها هنا انها عديت بي باله نعم كي تفرق بين الهدايا العامة والخاصة هدايا العام العامة تُعدَّ بِبِإِله بي نعم الهدايا العامة تُعدَّ بِإِله نعم فتخشى كيف يصير فيصير قلبك قلبك خاضعًا له مطيعًا خاضعًا بعدما كان قاسيا خبيثا بعيدا من الخير نعم وانظر إلى مقام الدعوة مقام رحمة ورفق وليس مقام قسوة وشد ففرعون لما ذهب إليه موسى لكي يعبد ربه جل وعلا كان فرعون يقول ماذا كان يقول أنا ربكم الأعلى ومع ذلك قال الله جل وعلا له هو, وأخوه له هو وأخيه هارون قال الله جل وعلا لهما اذهبا إلى فرعون إنه طغى طغى يعني تجاوز الحد ومنه طغى الماء يعني زاد عن حد إنه طغى فقل هل لك إلى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى يا سبحان الله حتى مع قوله أنا ربكم الأعلى فقولا له قولا لينا وإبراهيم لما قال كان أبوه يصنع الأصنام التي تعبد من دون الله جل وعلا وولده إبراهيم عليه السلام كان يأمر الناس بتكسير هذه الأصنام وترك عبادتها وتوحيد الله جل وعلا فلما قام مقام الدعوة ماذا قال له يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك سراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا ابت اني اخاف اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا كم مضى يا ابت يا ابت اني قد جاءني من العلم يا ابت اني اخاف يا ابت يا ابت لا كعب الشيطان يا ابت اني اخاف فماذا قال له ابوه قال له لئن لم تنتهي لارجو منك وهجرني مليا فماذا قال ابراهيم عند ايثان ايضا قال سلام عليك هو سلام وداع ومفارقه ساستغفر لك ربي انه كان بي حفي ولا يزال يستغفر ربه لابيه الى ان قال الله جل وعلا وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لاواه حليم فلا بد ان تفهم ان مقام الدعوه مقام شده ولا رفق رفق النبي صلى الله عليه وسلم عذبه قومه عذابا شديدا قالوا ساحر شاعر كاهن مجنون الرسول يتهم بالجنون نعم قالوا مجنون ف جاءه ملك الجبال كما يرى البخاري في صحيحه، وقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام وآذوه اذى شديدا حتى أنه أغمي عليه ولم يفق إلا بمكان يقال له قرن الثعالب فجاءه ملك الجبال معترضا في السماء وقال إن ربك يقرئك السلام ويقول لك لو أردت أن أطبق عليهم الاخشبين وهما جبلان عظيمان حوله مكة. لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لا عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا يطمع حتى في أصلابهم ومن يأتي من عقبهم فمقام الدعوة مقام رفق وحرص على هدايه مدى والنبي عليه الصلاة والسلام عمه أبو طالب يموت كافرا ويأتيه عند الوفاه حينما حضرته الوفاه كما يروي البخاري ايضا في الصحيحه لما حضرت ابا طالب وفاته جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا عم يا عم يا عم قل لا اله الا الله كلمة ليما اشفع لك بها عند الله ولكنه ابى وكان اخر ما قال هو على مله عبد المطلب ف لابد أن تفهم جيدا أن مقام الدعوة خلاف مقام القضاء والحكم مقام القضاء والحكم حقوق ومقام دعوة الناس لابد أن تكون رفيقا سهلا دينا حتى ولو أذيت ولو اتهموك أنك مجنون لو قالوا أنت ماذا تفعل أنت مجنون أنت غير عاقل ماذا تقول لا باس لا تلتفت لهذا لا تغضب لنفسك اغضب لله فقط نعم فأراه الآية الكبرى يعني فأظهر له موسى مع هذه الدعوة الحق حجه قوية ودليلا واضحا على صدق ما جاء به من عند الله فكذب وعصى أي فكذب للحق وخالف ما أمره به من الطاعة وحاصله وحاصله وحاصله, وحاصله أنه كفر قلبه فلم ينفع لموسى بباطنه ولا بظاهره وعلمه بأن, بان ما جاء به أنه حق لا يلزم منه أنه مؤمن به لأن المعرفة علم القلب والإيمان عمله وهو الإنقياد للحق والخضوع له وهذا فيه رد على من من الفرق الضالة في مسألة الإيمان على الجهميه القائلين ان الايمان هو المعرفه القائلين الإيمان هو المعرفة فلو عرف العبد ربه وامن به بقلبه طالما انه لم ينطق بلسانه ولا جوارحه فان هذا الايمان لا ينفعه ولذلك الجهميه يقولون بايمان فرعون مع قوله انا ربكم الاعلى بل يقولون بايمان ابليس مع أن الله يقول الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين وعلى قول الجهميه ابليس مؤمن لانه عرف ربه والايمان عندهم هو معرفه القلب وهذا من ابطل الباطل والعياذ بالله نعم وقوله ثم اجدر يسعى اي في مقابلة الحق بالباطل وهو, جمع وهو جمعه جمعه, ل... جمعه السحرة ليقابلوا ما جاء به موسى عليه السلام من المعجزه الباهره فحشر فنادى أي في قومه فقال أنا ربكم الأعلى قال ابن عباس بن مجاهد هذه الكلمة, هذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله ما علمت لكم من إله غيري بأربعين, بأربعين سنة قال الله تعالى فأخذه الله نكال الآخرة وقع أربعين سنة يقول ما علمت لكم من إله غيره وأمهله الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت يعني يترك له المجال يطغى يطغى يطغى حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر لم يفلت لذلك إذا رأيت الرجل قائما على معصية الله وهو في نعم الله فهذا من الله استدرج وتالى النبي عليه السلام قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيري متين يا أخي أن تستعمل نعم الله في معصية الله فيكون هذا استدراجا ويكون بعده الهلاك. وأملي لهم إن كيري بعد قوله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون نعم <تصفيق> قال الله تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى أي انتقم الله منه انتقاما جعله به عبرة ونكالا بأنثاله من المتمردين في الدنيا ويوم القيامة بئس, ال... بئس الرفض المرفوض كما قال تعالى و... وفرعون حتى لما جاءه الغرق ماذا قال وانظر إلى الكبر الذي في نفسه والعياذ بالله ماذا قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل تكبرا والعياذ بالله ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كان جبرائيل عليه السلام يأخذ من طينة البحر فيضع في في فرعون خشية أن تدركه رحمة الله لأنه بقي أربعين سنة يقول ما علمت لكم من إله غيري ولما نطق بكلمة الإيمان قالها تكبرا والعياذ بالله نعم <تصفيق> قال تعالى وجعلناهم أَئِمَّةً يَدْعُونَ الى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ هذا هو الصحيح في معنى الآية أن المراد بقوله كان الآخرة والأولى وهذا دل على أن الإمامة تكون في الخير وتكون في الشر أئمة يدعون إلى النار نعم واما امامه الدين فانها تنال بالصبر واليقين كما قال الله عز وجل وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون قال ابن القيم رحمه الله بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين نعم لا بد ان تصبر تصبر على دينك وعلى منهجك وعلى عقيدتك وتوقن انك على الحق وان الله ناصرك ومؤيدك مهما طال الليل فلا بد للفجر ان يطلع بعده لا بد نعم ان المراد بقوله نكال الاخره والأولى اي الدنيا والاخره وقيل المراد بذلك كلمتاه الاولى والثانيه وقيل كفره وعصيانه والصحيح الذي لا شك فيه الأول يعني الدنيا والآخرة نعم. وقوله إن في ذلك لعبره لمن يخشى يعني عفوا يعني أن الله انتقم الله انتقم الله انتقاما جعله عبره ونكالا لكل متمرد بعده وهذه القصة قصة موسى مع فرعون هي أطول القصص في القرآن مطلقة ذكر الله في أكثر من موضع من كتابه على طول فيها فكان البحر أمام المؤمنين وفرعون خلفهم هو وجنوده وهم ضعاف مستضعفون فروا بدينهم فالتفت بعضهم فراى فرعون وجنوده والبحر أمامهم ماذا يفعلون البحر أمامنا وفرعون خلفنا ليس لهم إلا الموت والقتل فقال أحدهم لا لمدركون فقال موسى عليه السلام كلا زجر ان معي يا ربي سيهدين يقين بنصر الله فانفلق البحر أوحى الله اليه ان البحر بعصات فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم كالجبل وضرب البحر فصار لهم طريقا في الارض يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فمشى الى ان نجا هو ومن معه المؤمنين وجاء فرعون فمشى في هذا اليبس فاغلقه الله عز وجل وانطبق البحر عليه فصار عبره لكل طاغيه بعده والعياذ بالله نعم فاخذه الله نكال الاخره والاول نعم ان في ذلك لعبره لمن يخشى قيل من يبتعد وينزجر نعم قال تعالى أه أنتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دخاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم قال المؤلف رحمه الله قال شيخنا حفظه الله هذه الآيات في البعث والمعاد وأن الله على كل شيء قدير فتحدث الآيات عن خلق السماء ودحي الأرض وبعدها سيذكر الله عز وجل يوم القيامه فإذا جاءت الطامة الكبرى نعم قال المؤلف رحمه الله يقول تعالى مفتجا على منكر البعث في إعادة الخلق بعد بدئه. فأنتم أيها الناس أشد خلقا أم السماء يعني بل السماء أشد خلقا منكم كما قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وقال اوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم فقوله بناها فسره, فسره بقوله رفع سمكها فسواها أي جعلها عالية, عالية البناء بعيدة الفناء مستوية الارجاء مكللة بعيدة. بعيدة الفناء بعيدة الفناء مستوية الارجاء مكللة بالكواكب في الليلة الظلماء وقوله واغطش ليلها واخرج ضحاها أي جعل ليلها مظلما أسودا حالكا ونهارها مضيئا مشرقا نيرا واضحا قال ابن عباس اغطش ليلها أظلمه وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد, وسعيد بن جبير وجماعة كثيرون وأخرج دحاها أي أنار نهارها وقوله والأرض بعد ذلك دحاها فسره بقوله أخرج منها ماءها ومرعاها وقد تقدم في سورة حاميم السجدة أن الأرض خلقت قبل السماء ولكن ولكن إنما دحيت بعد خلق السماء بمعنى أنه أخرج ما كان فيها أخرج بالقوة أخرج إلى الفعل أخرج. أنه أخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل وهذا معنى قول ابن عباس وغير, وغير واحد واختاره ابن جرير وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي الرقي الرقي حدثنا عبيد الله يعني ابن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهاج عن المنهاج بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس دحاها ودحي ودحيها أن دحيها ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى وشقق فيها الأنهار وجعل فيها الجبال والرمال والسبل والآكام فذلك قوله والأرض بعد ذلك دحاها وقد تقدم تقرير ذلك هنالك وقوله الجبال أرساها والجبال أرساها أي قررها وأثبتها وأكدها في أماكنها هذا على أن الأرض ثابتة ثبتها الله عز وجل وأرساها بالجبال وأكدها في أماكنها نعم وهو الحكيم العليم الرؤوف بخلقه الرحيم وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام بن حوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الأرض جعلت تميد فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت فتعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالت يا رب فهل, فهل من خلقك شيء أشد من الجبال قال نعم الحديث قالت يا رب فهل من خلقك فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال نعم النار. قالت يارب فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال نعم الماء. قالت يارب فهل من خلقك شيء أشد من الشيء أشد من من الماء؟ قال نعم قال نعم الريح قالت يارب فهل من من خلقك شيء أشد من الريح قال نعم ابن آدم. يتصدق بيمينه يخفيها من شماله هذا الاسناد مر معنا متى اليوم في فجر اليوم من معه الجزء الاول هم؟ نعم علته ماذا يزيد ابن هارون فيه نكارة وفيه ايضا هم يزيد ابنه هارون والعوام لحوشه فيها محمد نعم <تصفيق> نعم ضعيف نعم وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن عطاء عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال لما خلق الله الأرض قمصت وقالت قامصت وقالت تخلق علي, علي, تخلق, علي آدم تخلق علي آدم وذريته تخلق علي آدم وذريته يلقون علي نتنهم ويعملون علي بالخطايا فأرسلها الله بالجبال فأرساها فأرساها الله بالجبال فمنها ما ترون ومنها ما لا ترون وكان أول قرار الأرض كلحم الجزور إذ نفر يختلج, يختلج لحمه رواه ابن جريف آه. وهذا يضن كسابق وقوله متاع لكم ولانعامكم اي دحل الارض فانباع عيونها واظهر مكنونها واجرى واجرى انهارها وانبت زروعها واشجارها وثمارها وثبت وثبت وثبت جبالها لتستقر باهلها ويقر قرارها كل ذلك متاعا لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التي التي يأكلونها ويأكبونها مدة احتياجهم إليها في هذه الدار إلى أن ينتهي الأمد وينقضي الأجل نعم يقول قال الله تعالى فإذا جاءت الطابة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبغزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهها إنما أنت منذر من يخشاها كانهم يوم يرونه يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها قال المؤلف رحمه الله يقول تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى وهو يوم قيام وسامح موجود وسامح نعم. <تصفيق> قال المؤلف رحمه الله يقول تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى وهو يوم القيامة. نعم. فالطامة الكبرى من أسماء يوم القيامة. وله أسماء. قال شيخنا. وله أسماء أخرى. مثل يوم القيامة. وأيضا هذه هذا اليوم له علامات أخرى. علامات تظهر قبله علامات كبرى وعلامات صغرى العلامات الصغرى بينه وبين القيامة زمن قرون من الزمن طويلة واما العلامات الكبرى فهي عشر علامات كالعقد للمرأة إذا انفرطت علامة انفرطت كلها وقامت القيامة واخرها نار تحبس الناس في قعر عدن ثم تقوم الساعة بعد ذلك ومنها يعني العلامات الكبرى طلوع الشمس من المغرب يصبح الناس في يوم جمعه فيرون الشمس قد طلعت من جهة المغرب وليس من جهة المشرق ومنها خروج الدجال وظهور المهدي ونزول عيسى بن مريم وغير ذلك عشر علامات إن بين الساعة عشر علامات نعم قال ابن عباس سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مهدع، كما قال تعالى والساعة أدهى وأمر. نعم. ليه طيب الأخ لأخذ لي دراج نارية يحاول يبعدها حتى يركب الـ هذا الـ له دراج نارية يحاول يبعدها عن عن المكان. <تصفيق> نعم. سميت بذلك لأنها تطم على كل أمر هائل مغضع كما قال تعالى والساعة أدهى وأمر يوم يتذكر الإنسان ما سعى أي حينئذ يتذكر ابن آدم جميع عمله خيره وشره قال شيخنا حفظه الله وتذكره يومئذ لا ينفع والكفار يبصرون ويسمعون يوم القيامة يسمعون ويبصرون وأما في الدنيا فإنهم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها يعني لا يسمعون الحق وأما يوم القيامة حينما يعاين العذاب فإنهم يسمعون ويبصرون لكن هذا السم يومئذ لا ينفعهم قال سبحانه أنهم يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا ولكن هل ينفعهم ذلك لا لا يرجعون إلى الدنيا نعم كما قال يومئذ يتذكر الإنسان وانى له الذكرى وبرزت الجحيم لمن يرى اي اظهرت للناظرين فراء اظهرت اظهرت للناظرين فرآها الناس عيانا عيانا عيانا نعم, نعم قال شيخنا كانت النار في اسفل سافلين ويوم القيامة تسجل البحار فتصير بحرا واحدا من النار تصبح كل هذه البحار بحرا واحدا ولكنها نارا تلظى تضم إلى النار وتصير على وجه الأرض تصبح النار ليست في أسفل سافلين وإنما تصبح على وجه الأرض وهذه البحار كلها تصير بحرا واحدا مسجرا قال الله عز وجل وإذا البحار سجرت يعني صارت نارا ملتهبة تضم إلى النار قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحال يؤتى بجهنم يوم القيامه لها سبعون الف زمام يعني سبعين الف طرف سبعين الف طرف وجهه تعرفون الطرف يعني هذا طرف الورقه وهذه طرف الورقه وهكذا جهنم لها سبعون الف طرف مع كل طرف سبعون الف ملك يجرونها يعني كم مليون سبعين ألف سبعين ألف كم أربعمليار مليار وكم أربعمائة وتسعين مليون نعم تقريبا مع كل زم... مع أن هذه هؤلاء الملائكة قال الله عز وجل عنهم عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ومع ذلك فهذا حالهم صفة وعددهم كما أخبر النبي عليه السلام يجرون النار بهذه الصورة يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون الف زمام يعني طرف الطرف بفتح الراء يعني الجهة من الثوب مثلا والطرف هو العين تغض الطرف يعني البصر والعين فيؤتى ولها سبعون ألف طرف مع كل طرف سبعون يجر ملك يجرنا نسال الله السلامه والعافيه نعم <تصفيق> قال عفوا حذرا فراها الناس عيانا عاين يعاين عيانا وليس عيانا مثل قاتل يقاتل قتالا مثل ترداد وتكرار ايضا فيها من الاخطاء اللغوية في المصادر ترداد وتكرار والصواب في الكل الفتح الا في وزنين فقط وهما تلقاء وتبيان نعم <تصفيق> نعم نعم السلمي مولاه ابو خالد بن ثقه متقن من طيب والاو حمشب حرف <تصفيق> العين نعم سليمان بن سليمان أيضا نعم ماذا فيه؟, ماذا فيه انظر سليمان ابن ابي سليمان نعم يعني الحديث هذا ان ما هو اشد من الريح ابن ادم وهكذا هذا. سليمان ابن ابي سليمان علته نعم فاما من طغى اي تمرد وعتا واثر الحياة الدنيا أي قدمها على أمر دينه وأخ... وأخرى فإن الجحيم هي المأوى أي فإن مصيره إلى الجحيم وإن مطعمه من, ز... من الزقوم وإن... ومشربه من الحميم والعياذ بالله طعامه الزقوم قال الله عز وجل إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق هكذا إنك أنت العزيز الكريم هذا تقريع واستهزاء به والعياذ بالله فهو ليس بعزيز وليس بكريم لا يستطيع أن يدفع العذاب عن نفسه عياذا بالله نعم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى أي خاف القياما بين يدي الله عز وجل وخاف حكم الله فيه ونهى نفسه عن هواها وردها إلى طاعة مولاها فإن الجنة هي المأوى أي منقلبه ومصيره, ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء ثم قال تعالى يسألونك عن الساعة ايان مرساها فيما أنت من ذكرها قال شيخنا هذه اسئله موجهه للرسول عليه الصلاة والسلام متى الساعة واليهود سألوا فقالوا ما هي الروح فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من أهل ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا نعم <تصفيق> ثم قال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما انت من ذكرها أي ليس علمها إليك ولا إلى أحد من الخلق بل مردها, ومرجع ومرجعها إلى بل مردها ومرجعها إلى الله عز وجل فهو الذي يعلم وقتها على التعيين فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله وقالها هنا إلى, الى ربك منتهاها ولهذا لا. لما سئل جبريل ورسول قال الله قال الله. شيخنا حفظه الله وسلم الساعة تسبقها علامات فإذا تمت قامت القيامة كالحامل المتمم وتأتي بغته ولكن لا تقوم بغته إلا على الكفرة شرار الناس حين يخرب الكون واذا خلت الارض من التوحيد قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى لا يكون في الارض من يقول الله الله وحين قبل ذلك تقبض ارواح المؤمنين تقبض ارواح المؤمنين نعم نعم سريمان سليمان ابشريمان ابوس ها سريمان ابن ابشريمان ابوس ها سريمان ابوس ها سريمان ابوس ها سريمان ابوس ها سريمان من ها سريمان ابوس ها سريمان ابوس ها سريمان ابوس ها سريمان ابوس ها سريمان ابوس ها سريمان ابوس ها سريمان ابوس ها الخراش نحن هنا سليمان ابن ابي سليمان ثقه يعني بين النكاره في النكاره في المتن لماذا ضعف الشيخ الالباني ماذا قال اين ضعفه في الضعيفه في الجامع. ضعيف الجامع انظروا في الضعيفه سلسله الضعيفه ماذا قال الشيخ ناصر نعم <تصفيق> نعم <تصفيق> وقالها هنا إلى ربك منتهاها ولهذا لما سال جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وقوله إنما انت منذر من يخشاها أي إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله وعذابه فمن خشي الله وخاف مقامه ووعيده خاف مقامه خاف مقامه ووعيده اتبعك, فأفلأ. اتبعك فأفلح وأنجح والخيبة والخسار على من كذبك وخالفك نعم قال شيخنا سلمه الله وأما من لا يخاف فلا يؤمن حتى, يفجع حتى يفجعه العذاب والعياذ بالله نعم <تصفيق> وقوله كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها أي إذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة الحياة الدنيا حتى كانها حتى عندهم كانت عشية من يوم أو ضحى من يوم قال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس كأنهم يوم يرون لو أخ يذهب بدراجة معه سريعا حتى لو واحد يذهب معه بدراجة سريعا قال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس كأنهم يوم يرونها لن يلبثوا إلا عشية أو ضحاها أما, أما عشية فما بين الظهر إلى غروب الشمس أو ضحاها ما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار يعني إذا عيد العذاب رأوا شدة يوم القيامة وطول يوم القيامة وأنه خمسون ألف سنة حينئذ يقولون الذي عاش مائة سنة ومئة وعشرين ومئة وخمسين ومائة سنة يقول هذه عشية أو ضحاها هذا وقت قصير مدة الدنيا وله ذلك لأن الله قال في يوم كان مقداره آه. يوم طوله خمسون ألف سنة نعم صلى الله عليه السلامة نعم طيب لكم للسورة وقال قتاذا وقت الدنيا في أعين القوم حين عاين الآخرة نعم قال شيخنا سلمه الله دقت الدنيا في أعين القوم حين عاين الآخرة كأنهم ما لبثوا فيها إلا نصف يوم من الصباح إلى الظهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار فيغمس في النار غمسه ثم يقول الله ثم يقال له اي عبدي هل رايت نعيما قط يقول لا هل مر بك من خير قط يقول لا ويؤتى باباس اهل الدنيا افقرهم ولكنهم من اهل الجنه فيقول الله لا اي عبدي هل مر بك بؤس قط هل رأيت من فقر قط يقول لا يا ربي غمسة واحدة فقط وقال شيخنا ايضا مع انهم لم يلبثوا سنين وانما غمسة واحدة انست الكافر كل نعيم ذاقه في الدنيا وانست المؤمن كل بأس وشدة في سبيل الله عز وجل أصابت غمسة كيف إذا كانت هذه النار مستقر ومقامه لا يخرج منها أبدا والعياذ بالله كيف لو جلس فيها ساعة من الزمان كيف لو جلس فيها يوما إذا كانت غمسة واحدة تنسيه الدنيا كلها ونعيمها ولذاتها كيف لو صارت منزله ومستقره نسأل الله السلامه والعافيه وذلك لما فهم الصحابة ذلك كانوا إذا ذكروا غطوا وجوههم يبكون رضي الله عنه جميعا كما في حديث الأرباب بن سارية عند أبي دولة التمذيب إسلام حسن الصحيح قال وعذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب الحديث قال شيخنا حفظه الله وفي السورة إثبات البعث والقيامه وانقسام الناس إلى قسمين وفيه أن علم الساعة لا يعلمه إلا الله وفيها أن مهمة الرسل الإنذار وفيها أن الناس يستقصرون مدة الدنيا حينما يعاين العذاب يوم القيامة وهو على المؤمنين يسير كما هو مفهوم قوله تعالى فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير أما على المؤمنين فإنه يكون كصلاة ظهر أو صلاة عصر نعم ونقف هنا إن شاء الله في التفسير <تصفيق>